بوك تو دفع دست اي دفع اثنان وعشرون اثنين وعشرون قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة Pušite li? Hel tudahinu, hadratuke? Hel tudahin, hadratek? Prije, da. Naam, Sabikan Naam, Sabikan Ali sada više ne pušim. Walakin lem a'ud udahinu l'an. ولكني لم اعد ادخن الان хочу لي вам هل يزعجكم اندخنت الان هل يزعجكم اندخنت الآن؟, إن الان لا على الاطلاق لا على الاطلاق to mi ne smeta Hathal amru leje za amru nešto popiti. aš robuše en jedan konjak. Ka sam mi ne radije pivo ulja u fotou ela putujete li puno el tu sefirune keron da većnom su to poslovna. طبعنا. نعم غالبا ما تكون رحلات عمل نعم غالبا ما تكون رحلات عمل ولكننا الآن في عطلة ولكننا الآن في نحن في عطلة هنا koja vrućina? Inna ha haaratun Čiddan al Da, danas je stvarno vruće. Nam al jomu huo harun Čiddan. har fialan. na بالكون لنذهب الى الشرفه لنذهب الى الشرفه ستقام هنا حفلة غدا ستقام هنا حفله غدا دولازيت لي هل ستاتون أيضا؟ هل ستاتون ايضا؟ تا مي سمو تاكوذر نعم فنحن مدعوون ايضا.